فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكْفِر عَنْهُ سِيئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ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 فاتقوا الله مستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأفقوا خيراً لأنفسكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَاآِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ